ظلمنا الحب بأدينا أنا وأنت ظلمنا الحب بأدينا غينا وجرحنا غينا وجرحنا وجرحنا لحد مدى انا ولدك ظلمنا الحب بأدينا وجينا عليك وجرح حتى ما دا حوالينا، ما حدش من كان عايز يكون أرحم من الثاني ولا يضحي عن الثاني. Gue t referred الحب بيدينا وغناني ومغنينا لحد ما مش منا كان عايز يكون ارحم من الدال ولا يضحي عن الدال ما حدش منا كان عايز يكون ارحم من الدال ولا Alin I'll oh, Uh oh, no. it's sad. <laughs>